Book two. Шестнаесет. Сетте ашар. Сетте ашар. Годишни времиња и временски услови. Фосолу сана и такс. Фосолу сена и такс. Ова се годишните времиња. هذه هي فصول السنة. هذه هي فصول السنة. برولت غيتو. الربيع الصيف. الربيع الصيف. أسن زيمة. الخريف والشتاء. الخريف والشتاء. لتوتو الجأشك. الصيف حار. الصيف حار. في الصيف تستع الشمس. في الصيف تستع الشمس. في الصيف نحب أن نذهب. للتنزح. في الصيف نحب نذهب نتنزه. زمَّتَ أستودنا. الشتاء بارد. الشتاء بارد. في الشتاء تثلج أو تمطر. في الشتاء تثلج أو في الشتاء نفضل البقاء في البيت. في الشتاء نفضل البقاء في البيت. ستودنويه. الجو بارد. الجو بارد. بارد إنها تمطر إنها تمطر بتروفيتو الجو عاصف الجو عاصف توبلويه الجو دافئ الجو دافئ الجو مشمس الجو مشمس vedro صاف al jaw saf al jaw saf kakvo e vremeto denes kayfa at taqs دنس إي اليوم الجو دافئ اليوم الجو دافئ